الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد عليك السلام يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظ الله تعالى في أهداف الدعوة السلفية ذكرنا الهدف الأول إيجاد المسلم الحقيقي الهدف الثاني قامة المجتمع المسلم الذي تكون كلمة الله فيه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وكلمنا في الجمعة الماضية عن الهدف الثالث ألا وهو إقامة الحجّة لله اليوم إن شاء الله نتكلم عن الهدف الرابع ألا وهو الإعذار إلى الله بأداء الأمانة والكلام في هذه النقطة متصل أو يعني مرتبط بالكلام بتاع المرة السابقة فبيقول الشيخ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب حتم في الإسلام وأمانة في عنق كل مسلم حمل علما وأمكانه الله من نشره وإبلاغه للناس وذلك لأدلة كثيرة الأدلة المخطأة الخاصة بوجوب الدعوة إلى الله وجوب أداء الأمانة عند من تحملها كثيرة في القرآن والسنة منها قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومعنى الآية أن المسلمين لم ي... أن المسلمين لم يكونوا خير أمة إلا بذلك، وقوله تعالى ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف إنها عن المنك، ومعنى منكم هنا البدء للطبعية أي لتكونوا أمة داعية إلى الخير كما أقول ليكن منك رجل صالح أي لتكن أنت رجلا صالح ودع على أحد وجوه تفسير عند العلماء إن منكم هنا طباعضية ولا الابتداء الغاي. الشيخ بيرجح أن تكم منكم يعني للبدء يعني الأمة الإسلامية كلها لابد أن تكون داعية إلى الله بما بقدر ما يستطيع كل إنسان فيه وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم من كرم فليغيره فليغيره بيد فان استطاع فبالسان فان استطاع في قلبه ذلك أضعف الإيمان حديث مشهور الذي رواه الإمام مسلم إلى أدلة كثيرة لا تحصى كثرة والمسلم عندما يدعو إلى الله فإنما يقوم بأداء هذه الأمانة ويخلي مسؤولياته أمام الله تبارك وتعالى. كما قال تعالى عن الذين وعظوا إخوانهم من بني إسرائيل قصة أصحاب السبت قصة مشهورة وفيها قضية الأمر المعروفة أنها عن منكر وتبعاتها وعواقب التخلي عنها. فبيقول أن في بعض الناس أو طوائف من بني إسرائيل وعظت الذين اعتدوا على حومة السبت فصادوا السمك محتالين على شرع الله فيعني نهين عن المنكر والناس فإن الذي الذين أمروا معروفا عنه عن المنكر بعض الناس لاموهم قالوا لهم هذه الناس لا ينفع معهم كلام ومدّا يعني ما فيش فائدة فعظهم وإن هم مش اسمعوا كلام ومثل هذه الأقوال التي تقال لمن يأمر معروفا عن المنكر الآن فقالوا لهم هؤلاء الذين أمر معرفة النهر المنك وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ذلك جوابا عن قولهم لما تعذون قوما اللهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فإذن يعني ال ال الداعية إلى الله يضع أيضا هذه القضية قضية الاعذار إلى الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يعني أنا أكون قد أديت الأمانة وأديت ما أوجب الله عز وجل علي ولعله يرجع ولعله يتقي بعض الناس يعني تظن في أنه لا يسمع أبداً ولا يعني يرتدع لقول المعروف أو للأمر المعروف أنها عن المنكر وربما كلمة يسيرة لا تلقي أنت لها بالا تكون سبباً في نجاته أو سبباً في رجوعه عن غير والقصص في توبة كثير من الناس ورجوعهم عن طرق الضلال بكلمة أو بموقف أكثر من أن تحصن أشهرها قصة الفضيل بن عياض عبد الحرمين الشهير فإنه يحكي عن نفسه في ابتداء أمره أنه كان شاطرا يعني قاطعا للطريق وان ابتداء توبته من سماعه لقول الله عز وجل وهو يتسلق الجدر يوما ليسرق أو يفعل شيئا محرما فسمع قراء يقرأ ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ربما القارئ نفسه لم يخطر بباله أن الكلمة دي تؤثر في الفضيلة أو تؤثر في غيره لكنها وقعت موقعا وقابلت قلبا مفتوحا مستعدا للإنابة إلى الله عز وجل فتاب من يومه ويعني صار العبد المشهور عبد الحرمين نقصد من هذا الكلام أن الدعية يقوم بأداء ما عليه فإن تعظ الناس ورجعوا من يقعون في المنكر فبها ونعمت وبذلك يكون قد أدى المطلوب أما إذا لم يكن ذلك فليتمثل قول الله عز وجل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أي نقوم بالدعوة إعذارا إلى الله حتى نعذر عند الله بأننا قمنا بأداء الأمان. ثم لعل هؤلاء الذين آيستم منهم يرجعون إلى الله سبحانه والعلم عنده وحده. يعني الإنسان لا يقطع بأن فلان لا يتوقع أو فلان لا يرتدع. فيعني العرب والمسلمين في قريش يعني كانوا في مكة يعني كانوا يستبعدون جدا أن يؤمن واحد من صناديد الكفر زي في في ذلك الوقت يعني زي عمر بن الخطاب مثلا كانوا يقولون لو لو أسلم حماره الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب ثم صار عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وهو من هو في الإسلام يعني لا يستبعد ولا يستنكف عن دعية عن, عن الدعوة دعوة أي إنسان ولا يستبعد هدايته وبهذا فالداعي على المنهج السلفي لابد أن يجعل نصب عينيه أنه سيتحقق له هدفين ولابد الأول أن يعذر إلى, الل يعذر إلى الله بأداء الأمانة والثاني أن يقيم حجة الله على المعاندين من خلقه وأما الهدفان البقيان اللي هم مسألة الهداية بقى فالأمر فيهما بيد الله وحده إن شاء أن يعجل بهما فعل وإن شاء يؤجل ذلك فعل وهما هداية الناس وإقامة الشرع في الأرض فالأولى يقول الله عز وجل فيها اللي هي الأمر الأول الذي هو بيد الله عز وجل يقول الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده هداية إنسان لحرص على ذلك مع عمه أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس أن يسلم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أواه ونصره وثب عنه ونفح عن دعوته دون أن يدخل في دينه حتى أنه يقوم على رأسه عند وفاته في آخر لحظات الاحتضار ويقول له يا عم قل كل كلمة أحج لك بها عند الله فينهاه سنضيد قريش أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويخوفونه بترك سنة الآباء ويقولون له أترب عن ملة عبد المطلب فيقول بل على ملة عبد المطلب ويموت كافرا فيعني لو الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم أو لو كان له من الأمر شيء لا يعني رغب أو كان له أو أحب هداية عمه أبي طالب الذي كان محببا إلى قلبه فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ومن مسألة تانية إقامة الشرع في الأرض برضو بيد الله قال عز وجل وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي تضى لهم ويبد ولا يبدل ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشريكون بشيء فمسألة التمكين في الأرض في عندنا قضية اسمها قضية التمكين وقضية الاستخلاف الاستخلاف غير التمكين مرحلة الأولى حتى الاستخلاف أنك يعني تستخلف وتكون ممكنا أو متحكما في بعض الأشياء أما التمكين فهو الوصول إلى قلوب الناس والوصول دايما أقول للناس أو الإخوة إن مسألة التمكيد مش مسألة فوز في انتخابات أو مسألة رئيس بأمنتمل طيار مسألة أن يتعبد الناس بشرع الله ويذعنوا له ويخضعوا له هذا هو التمكين التمكين إقامة العبودية لله في أرضه وهذه لا تكون بسلطان وإنما تكون باقتناع الناس وبتسليم الناس لدين رب العالمين فالاستخلاف فعل الله وقال عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والعجلة في تحقيقه من الذين يجهلون سنن الله في الناس التعجل في تحقيق هذا الهدف هدف الاستخلاف أو هدف التمكين يجعل الإنسان لا يعلم أو يدل على أنه لا يعلم ولا يقرأ السنن الكوني والسنن الكوني تقتضي التدارج وتقتضي الحيطة والحذر وتقتضي الرحمة في تعليم الناس وتعليم الخلق وحملهم على هذا الدين قال الشيخ ولهذا فإن السائر في طريق الدعوة السلفية لا ييأس أبدا ولا يذهب عمله سدى لأنه لابد أن يحقق نصف مراده على الأقل ويبقى دائما مترقبا فضل الله بهداية الناس إلى طريقه وتمكين أهل الإيمان في الأرض وذلك فضل, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم لأن فعلا التمكين في الأرض وفتح قلوب الناس لهذه الدعوة لهذا الدين من فضل الله عز وجل وحده ليه لأن المؤامرات تحاك والعداوات شديدة وهذه المؤامرات وهذه النفقات وهذا الطعن الذي طعن به هذا الدين وطعنت به دعوة الحق لو وجهت هذه السهام أو نصفها أو عشرها لأي دين آخر أو لأي نحلة أو أي ملة لن محا من على الوجود عشر معشر هذه المؤامرات والدسائس التي تكاد ضد هذه الأمة وهذه الحروب وهذه النفقات التي تنفق ضد هذه الأمة وهذا الدين لو انفقت على محاربة أي نحلة أو أي ملة أو أي مذهب لمحا من على وجه الأرض لكنه دين الله عز وجل يحميه وينصره يريدون أن يطفئوا نور, نور الله بأفوههم والله متم نوره ولو كره الكافرون فبيقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وهذا هو النصف الآخر وهو فع من فعل الله لا من فعل العبد وما النصر إلا من عند الله كما قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فلننصر الله عز وجل بأن نكون أولا مؤمنين حقا وذلك باتباع المناهج السابقة في الإيمان والعمل مناهج السلف يعني كما قال عبد الله بن مسعود من كان مستنى فليستنى بمن قد مات يقصد من الصحابة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة يبقى المناهج السابقة مناهج الصحابة رضو الله عليهم في الإيمان والعمل ثم ندعو إلى الله على بصيرة كما تكلمنا في الجمعة الماضية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله عليه إيه على بصير لا, لا, الدعوة, الدعوة ب, ب, ب, ب, بدون علم أو الدعوة بدون بصيرة تضر أكثر مما تنفع قال ثم ندعو إلى الله على بصيرة باذلين النفس والمال في سبيل الله ولنعلم أنه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ونحن ندعو الناس في مشارق الأرض ومغاربها إلى الإيمان بهذه الدعوة بعد تمحيصها والتثبت من قضاياها والتعرف على منهجها وسيعلمون كما علمنا أنها المنهج الوحيد لفهم الإسلام والعمل العمل به وسيزوقون حلاوة الإيمان ولذته لأن منهم سيكون إيمان يقين وعلم لا تقليدا وحمية وجهلا وسيكون اندفاعهم للعمل اندفاع الواثق العالم المطمئن لا اندفاع العاطفة وفورة الحماسة الموقوطة التي سرعان ما تتبدد وتضمحل بيتكلم الشيخ بعد كده ما إن هنا الكلام على اهداف الدعوة السلفية الأربعة بيتكلم على مميزات الدعوة السلفية يعني ايه إيه هيميز دعوة سلفية عن أي دعوة أخرى احنا كلينا عن الأصول العلمية وبعد كده الاهداف وبعد كده المميزات فبيتكلم عن مميزات الدعوة السلفية اول ما يميز من يخالط من يتكلمون بهذا المنهج أو بهذه الدعوة سيجد التركيز على قضايا التوحيد. وتكلمنا وقلنا عليه قبل كده في مسألة الأصول العلمية قلنا الأصل الأول من الأصول العلمية دعس اللي الأصل التوحيد، فكذلك مميزات أو أكبر مميزات هذا المنهج سألت تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد من الحقائق الأساسية لفهم الدين أن ندرك أن غاية الدين وهدفه النهائي هو توحيد الله عز وجل كما قال تعالى وما خالق الجنة والإنسة إلا ليعبدون الغاية من خلق الخلق. والغاية من إقامة الدين وبعث الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة والنار إقامة العبودية لله عز وجل وتوحيده فالتوحيد هو خلاصة الدين وغايته إذا جئت إلى مسائل الإيمان وجدت أن أصلها كلمة التوحيد لا إله إلا الله وجدت أن الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والرسل والقضاء والقدر والأركان الباقية كل هذه الأركان الخمسة تعود إلى هذا الركن الأول والإيمان بالله كلها متعلقة بهذا الركن فعايز يعطيك بقى إزاي يعودون إلى هذا الركن فبيقول لك الإيمان بالملائكة هم جند هذا الإله الواحد الذين يعبدونه ويوحدونه ويطيعون أمره والرسل هم ادعون إليه والكتب هي التي تضمنت أمره ونهيه وأعظه وصفته وأعماله بأهل طاعته وأهل معصيته واليوم الآخر هو اليوم الذي حدده الله هذا الإله ليحاسب فيه خلقه والقدر والقدر وفعله وتقديره يبقى الكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر كل هذا متعلق بهذا الركن اللي هو الإيمان بالله عز وجل وكل ما يتعلق ويتصل بهذه الأركان الخمسة من مسائل العقيدة فهو راجع إلى ذلك الإيمان مثلا بالجنة والنار التي بقى الجنة هي دار أوليائه والنار هي الدار التي أعدها لأعدائه كذلك القبر والحساب والميزان كلها من أمور الغيب التي هي من خلقه وتدبيره وتصريفه ووفق مشيئته سبحانه فالعقيدة كلها والإيمان كله راجع إلى شيء واحد والإيمان بالله الواحد سبحانه وتعالى هذا في العقيدة أما في الأعمال فهي كذلك تعود كلها في النهاية إلى التوحيد انظر إلى العبادات تجدها أيضا تدور حول هذا المعنى أشرف الأعمال على الإطلاق هذه العبادات وأعلاها وهي وأشرف العبادات وعلىها من ذات هي أركان الإسلام الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج ثم أشرف هذه الأركان الأربعة الصلاة كلها تدور حول هذا المعنى حول توحيد الله عز وجل والعبادات كلها ما سميت عبادات إلا إن أنها يتقرب بها إلى الله وحده وأشرف التقرب هو الصلاة وذلك أنه خطاب ومناجات بين العبد ورب فعلا مشاهد العبودية في العبادات في, الأرك... في كل العبادات وبالذات في أركان الإسلام وبالذات في أعظم هذه الأركان العملية ألا وهي الصلاة لما تجد انقطاع الإنسان مثلا وتبتله ووقوفه خاشعا بين يدي ربه يبدأ تحقيق للتوحيد الزكاة والإنسان يقططع من ماله أو يأخذ من ماله حقا يعطيه للفقير ويراعي في ذلك وجه الله عز وجل بدون حسيب ولا رقيب بدينا حد نيجي يحسب له والعكس ممكن يطلع بزيادة على اللي يتحسب كذلك الصيام ومراقبة الله عز وجل وانقطاع عن الطعام والشراب والشهوة ثم قضية الحج وتعظيم شعائر الله عز وجل في الحج والطواف ببيته والسعي بين الصفة والمروة وتعظيم الحجر الأسود مع علم المسلمين أنه حجر لا يضر ولا أنفع كل هذا التجسيد لقضية العبودية والسمع والطاعة لهذا الإله الذي إذا أمر أطاع الناس فهو عن الصلاة الأول فبيقول أشرف التقارب هو الصلاة وذلك أنه خطاب ومناجات بين العبد ورب، وفيها تظهر العبودية ظاهرة جلية وخاصة وقت السجود يبقى الإنسان في الصلاة بيشاهد معنى العبودية بوقوفه بين يدي ربه وضعا يمناه على يسراه كأنه مكبل عبد مكبل اليدين بين يدي سيده عبودية الأشد من كده كمان وضع السجود لأن في وضع الإنسان في صورة فيها كمال الذل لخالقه عز وجل الذي يصور كمال الذل المخلوق نحو ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى لذلك قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فعلا لأن هو كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل وذلك أن العبد لما ذل لله وخضع على هذا النحو تقرب الله عز وجل منه وأحبه وأواه العرب اللي كان يعني شعوب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها صفات وشيم صفاتهم في الجاهلية قبل ما يدخلوا في الإسلام عندهم صفة عزة النفس والأنفة والمرؤة والشجاعة والكرم بعض الصفات الحسنة وفي صفات سيئة كان فيهم صفات سيئة كان فيهم العصبية الجاهلية يقتتلون لأدفه الأشياء ويسفيكون الدماء لأدفه الأشياء وكان فيهم وقت البنات وكان فيهم شرب الخمر وكان فيهم الزنا كل هذا كان في العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة لأجل ما فيها من الأخلاق الحسنة التي وظفها الإسلام ثم عالج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الأخلاق السيئة حرم بوائد البنات وحرم عليهم معاقرة الخمر والزنا الحاجات اللي فيها مشاكل عالجها والصفات الحسنة وظفها كيف أن هذه الأمة بما عندها من العزة والأنفة والشجاعة والمروءة هذا الجنس العربي كيف يخدم هذا الدين لذلك حملوا مشاعر النور, مشاعر النور إلى العالم اللي من هذا الكلام أنهم كانوا فيهم مسألة عزة النفس عزت نفس بشكل يعني أن إذا اقترب أحدهم من أنف الآخر ممكن يقيم الدنيا ولا يقعدها كيف غيرهم هذا الدين وغيرهم هذا القرآن وغير طباعهم لتسجد ويسجد أعز شيء عندهم ويضع رأسه في التراب لله الواحد القهار هو ده بقى الصياغة الجديدة التي صاغها القرآن لهذه الشخصيات بعد ما ممكن كانت تقتتل عشرات السنين عشان واحد قال له واحد كلمة او مش عشان كلام واحد لو واحد عشان ناق واحد ضرب ناقة التاني اقتتلوا حرب البسوس تمتد عشرات السنين ومع ذلك يصوغهم القرآن صياغة جديدة فيسهل عليه انه يضع رأسه في التراب ذلا وانكسارا لله عز وجل بعد الصلاة تتجلى فيها مظاهر العبودية كذلك سائر الأركان بقية الأركان الصيام مثلا تذكير بالله وتعليم لتقوى والمسألة المراقبة إن الإنسان لا رقيب عليه أحد في مسألة الصيام إلا الله عز وجل مع ذلك يمطنع عن الطعام والشراب والشهوات كذلك الزكاة رأفة وإعانة الفقير ابتغاء مرضات الله الحج وكل مشاهد الحج فيها التوحيد من أول التلبية والتجرد من المخيط وبعد كده استلام الحجر وطوف بالبيت وسعر من الصفا والمروى ورمي الجمار كلها مشاهد يتجلى فيها مسألة تعظيم الخالق وتوحيده وإذا تركت العبادات نحن نكلمنا على الأركان واتيت إلى حدود الإسلام وجدت أن الحدود هي شرع الله وهي الفواصل التي وضعها للتفريق بين ما يجوز وما لا يجوز وأنها العقوبات التي رتبها على أهل معصيته في الدنيا ولذلك كانت الحدود توحيدا أو هي من أجل التوحيد وعبادة الإله الواحد يبقى, يبقى برضو العقوبات حتى قانون العقوبات في الإسلام مقصود منه إقامة العبودية لله عز وجل لأنها بتعاقب من تجاوز حدود الله وبتأتي على من عصى الله عز وجل كذلك سائر المعاملات هي من حدوده وشرعه سبحانه الذي اقتضاه لخلقه والذي يأبى أن ينازعه فيه منازع كما قال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبده إلا إياه يبقى أتكلم عن العبادات واتكلم عن الحدود لا العقوبات عن المعاملات ثم تكلم ايضا عن الاخلاق وعلاقتها بالتوحيد فيقول كذلك, الأخ... كذلك الاخلاق لا تكون اخلاقا صالحة الا اذا كانت وفق شرعه ولا يثاب عليها صاحبها الا اذا اديت, أديت ابتغاء مرضاته امسل بقى فالإحسان إلى الوالدين والأقارب والزوجات والأولاد والجيران والأصدقاء والخلان والعدل بين الناس ورحمة المساكين والعطف على الفقير والصدق والشجاعة وكل هذه من الأخلاق الطيبة لا يكون طيبا إلا إذا كان في حدود أمر الله يبقى إذن تنضبط هذه العلاقات وهذا الإحسان ما بين الناس وهذه الأخلاق الحسنة أن تكون في حدود أمر الله عز وجل وأي شيء هيعده, هيعده الناس من حسن الخلق وهو مخالف للشرع فهو هدر لا قيمة له بعض الناس مثلا ممكن تشوف إنه أجزاء من الأخلاق خلاص وإن حسن الخلق إنه ما يكسفش واحدة مدت إيدها لي مثلا عشان تسلب عليه يقول لك عشان إيدي عليه هذا ليس من حسن الخلق لأنه مخالف لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم مصفحة النساء مثلا فأنا عايز أقول حتى باب الأخلاق منضبط بمسألة التوحيد وطاعة الله عز وجل وعبوديته فالحسن هو ما رآه الشرع حسنا والقبيح هو ما رآه الشرع قبيح حتى وإن استحسنه الناس ماشي؟ فالإحسان إلى الوالدين له حدود في الشرع ولا يكون الإحسان إحساناً إلا إذا وافق شرع الله وحدوده واحد شايف إن من الإحسان إنه يسمع كلام أبوه ويروح يجيب له مثلا عيب سجاير يقول لك اسمع كلامه واطيعه. ماشي وهو ده من وجهة نظرك انت لكن من ناحية الشرع ممكن تكون دي أعنى على المعصية وان اللي ينبغي عليك ان انت تنصحه بالحسنة وتبينه ان الامر ده فيه ضر على صحته ومعصية لخالق يبقى اذا الاحسانه الى الوالدين له حدود في الشرع ايه حدوده؟ ان لا طاع لمخلوق في معصية الخالق مع الامر بقى والحض على بر الوالدين والاحسان اليهما وطاعة امرهما واو ولا يثاب عليها صاحبها إلا إذا عملها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك إيه؟ ابتغاء مرضات الله بشرط أن الحاجة دية تكون ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فبعد أن بين سبحانه وتعالى أن الصدق والمعروف والأمر بالمعروف والأصلح بين الناس من الخير بين سبحانه وتعالى أنه لا ينال ثواب هذا الخير إلا إذا فعل ابتغاء مرضات الله عفوين جميعاً كلام الحسن إن شرط العبادة أمرين سؤالة الإخلاص والمتابعة الإخلاص يعني النية الصالحة وابتغاء مرضات الله عز وجل وبهذا العرض السريع الكامل لعقائد الإسلام وعباداته ومعاملاته وأخلاقه هو عرض العقيدة بأركان الإسلام كلها توحيد الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الأخر والقدر خير وشر بعد كده عرض العبادات أركان العبادات الأركان الأربعة بعد الشهادتين وبعد كده المعاملات وبعد كده الحدود وبعد كده الأخلاق بيقول كل هذا يخدم القضايا الكبرى التي خلق من أجلها الخلق على قضية التوحيد يتبين لنا أن الهدف والغاية من رأي ذلك كله هو توحيد الله سبحانه وتعالى هذا يعني أن التوحيد هو أعظم قضية في هذا الدين وأنه يجب فهمها فهما سليما وتعلمها تعلم تعلما كاملا وربط جميع فروع الدين صغيرها وكبيرها بها وهكذا كان رسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ما بعثوا إلا بالتوحيد قضيت كل الأنبياء ورسالة كل الأنبياء واحدة قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده اعبدوا الله عز وجل وحده لا تشركوا به شيئا لذلك قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال عز وجل قل إنما أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد وقد جعله الله عز وجل بصيغة الحصر أي لا يوحى إلي إلا هذا فكأن دعوة رسول ما كانت إلا من أجل التوحيد بل ليس موحى الموحى به إلا التوحيد كل ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة هذه القضية الكبرى قضية التوحيد لذلك فالدعوة السلفية المعاصرة والسلفة لا هم لأصحابها وحاملي لوائها ولا يجوز لهم أن يكون لهم هم إلا الإخلاص لدين الله الإخلاص الدين لله وتحرير قضية التوحيد تحريرها عن ضبطها وبيانها للناس وتعليم الناس إياها وتفهيمه على الوجه الصحيح التوحيد بكل معانيه تكلمنا في الوصول العلمية الدعاء السلفان ما قلنا قضية قضية التوحيد قلنا ليست كما يفهمه كثير من الناس أنه لا خالق إلا الله بل الأمر أعمق من ذلك أن التوحيد له يعني معاني وهناك صور يغفل عنها كثير من الناس يقعوا في مخالفته فهو هنا يعيد هذا الأمر بإيه بشيء من الإجاز قال التوحيد بكل معانيه يعني فمعرفة رب كما وصف نفسه ووصفه رسوله هو أصل التوحيد وبدايته فلا بد من معرفة رب معرفة صحيح كيف ستوحد الله رب عز وجل وأنت لا تعرفه كيف ستؤمن بالله إلها خالقا ورزقا وأنت لا تعرف أسماءه وصفاته فلا بد من معرفة رب كما وصف نفسه ووصفه رسوله ولا طريق لهذه المعرفة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى إذن عايز تعرف أسماء الله وصفاته من كتابه ومن سنة رسوله ليس على طرق المتكلمين ولا الفلسفة ولا المناطقة ولا الدهريين اللي هم سلكوا مسالك تغليب الجانب العقلي في النظر في الإلهيات وغير ذلك فمن آمن برب ما ولا يعرف هذا الرب فما وحد الله كما ينبغي بل لابد أن يشهد لله بما شهد لنفسه سبحانه من الصفات الجليلة كالرحمة والعلم والسمع والبصر والعلو عن خلقه ومحبته للطائعين وبغضه للعصين الكافرين واستوائه على عرش الذي هو سقف مخلقاته وكلامه لرسله ورؤية المؤمنين له في الجنة وإرادته النافذة في أحبابه وأعدائه كل ذي صفات جليلة كريمة وصف الله عز وجل بها نفسه مادحا لها سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأتي بعد هذا الأصل من أصول التوحيد أصول أخرى من محبة هذا الإله والتقارب إليه وحده بعد ما هذا الأصل نتعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته في أصول أخرى محبة هذا الإله والتقارب إليه ونبذ جميع أصناف الشرك الأصغر الأكبر من دعاء غيره ورغبة إلى سواه والخوف مما عداه ونبذ الخرافات والأوهام ومن أصول التوحيد نسبة الفضل إلى الله وحده فمنه الخير لا من سواه وهو الذي يدفع الضر ولا يدفعه أحد غيره. وأتي بعد ذلك من أصول التوحيد أيضا إقامة شرعه في الأرض والتحاكم عند الخلاف إلى ما أنزله دم التوحيد. ألا له الخلق والأمر كما خلقك وأقررت أنه الذي خلقك لابد أن تقر أنه هو وحده الذي يحكم لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. فلا بد من التحاكم عند الخلاف إلى ما أنزله. أنزله الله عز وجل إلى ما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء غير ذلك. ويأتي بعد ذلك من أصول التوحيد إخلاص النيات له في التقارب والطاعة ورجاء المثوبة منه والخوف من عقابه إلى أصول وفرعيات كثيرة في التوحيد أو للتوحيد من من جمعها وعمل بها وعلمها وعمل بمقتضاها عرف الله حقا وعبده حقا. من المرة القادمة ان شاء الله قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفوك وتو...